بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشجاء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يلتعون فضلا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 تَسْتَغْنَى وَفِي السَّمَاءِ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الذِّرَاعَ يَغِيظُ بِهِ مُلْكَ الْفَارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وأجرا عظيما في باب إتمام الأركان وتخفيفها من كتاب الصلاة قد أخذنا فيما مضى في الدرس السابق القراءة في صلاة العشاء كذلك أخذنا باب الأمر الأئمة في تخفيف مع الإتمام الليلة إن شاء الله اعتدال الاركان اركان الصلاه باب اعتدال اركان الصلاه وتحقيقها في التنفل قال لو حدثنا حمد بن عمر البكراوي نسب الى ابي بكر الصحابي الجليل كان اسم ابي بكر فلما دخلت الفائقه الى الحج ولما كني بابي بكر لم يكن يبا البكرة؟ ما؟ السبب؟ أنه من حصن الطائف ببكر فكأنه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي قال وحدثنا حامد ابن عبد ابن عمر البكرار أبو عبد الرحمن البصر قاضي كرمان فقه وأبو كامل قبيل ابن مساين الجحنين كلاهما عن أبي عوانة ومالضاح ابن عبد الله اليسورين قال حامد متى عهدنا بحمد في أول إثناء السؤال عند أصحاب الجزائر متى عهدنا بحمد زبيل معكم نصفى نظروا فيها جزائر وإن قلت المسفى يا إخوة لا نحزن في إذن الله يصطر نصف وانتم تعرفون كان قديما يستاهلون الكتاب بالاجاره ان الشيخ البنك ذات الطلب يؤجر استعجير تاجر كتب يستاجره من المستصفى تشتري استاجره مكتبه الفلانيه من الاسره وبعدين ياخذ النسخه ينسخ بشكراها ينسخوا عليه ردها اول ما كان الشيخ البنك بيحقق في كتابه لابن ابن العلاق تخطيقها أخذ... على أحياء علوم ابنه فما كان شيء بكتاب وما كان شيء له ما كان شيء له يستبي كتاب معنا بس يجي الله بعد عرس الان بيوصل الشيخ أصحاف الحريرين كان يقول والله صفة صلاة النبي عليه الصلاة كنت يعني بالصعوبة ببكا هو حصاً مختصاً فاشترى مختصاً بخلصة جنيهاناً ما كانش وصلت ساعته الى صفة صلاة نبيل ألباني اليوم ما شاء الله مكتبة الشيخ مكتبة عاملها سيجعله بعد عزره يسره كان يقول كنتم فقيرة لستطيعنا اشتري الكتابة هنضى الله تعالى وامده عمره وعفاه والإخوان فنبت برك اللي مع يسره ينضم ينضم ينضم في يسره بكي ينضمع بذنه أسماء رجال. اسمائي الرسال دي تنطبع لما طلوا في الكتاب معنا؟ تؤكد السماع قال كلاهما عن أبي عوان قال حامد وهو حامد بن عمر بكرون قال حدثنا أبو عوان شوفوا إزاي هو الإمام مسلم عايز يفرق واحد جال حدثنا واحد جال أفضل معنا؟ يفرق من أين وصلنا الحديث من الإسلام هلا. معنى البكراوي ومعنى الجحداري لكن البكراوي ما لا طال والجحداري ما بيبين بصر لما مسلم عنده ذق قال حامد حدثنا ابو عوان عن هلال ابن ابي حميد وهو الجهدي مولاهم يكنا بابي الجهد الصيراب والزان عن عبد الرحمن ابن ابي ليل عنصار المدني ثقة عن البراء ابن عاز والصحابين الجديد فأنا رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم رمقت الملاحظة ضدقة فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد رفعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السوا معنى ان النبي عليه الصلاة والسلام خف في وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إذن العنوان احنا العنوان إلم على الترجمة العتداء أركان الصلاة يعني لا تنكر الصلاة وتضيع ركني لطمئنات ركني طمئنات لا تضيعني ومع ذلك انت اتخفف على الناس اذا كنت وحدك صل ما شئ جزاك الله خير اما اذا كنت تصلى بالناس فايا اقتدبي ابعافها فترحش بقى تستفتح صورة الاعراف والله يصدر ما تخلص بي او صورة البقرة والله يسئل الناس كلهم يقولوا اللهم سلم سلم يقولوا لهم لا يسلم يعصي أصرنا كثير لكن التخفير معنا بارك الله بيبه. لكن أيضا مع إعمال الأركاب إيش مع نقر الصباح لا يقول هنا قريبا من السوا إذن هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يطير لما يجد الحال مناسب يصلي في الفاجر من ستين إلى مئة في المقر. معنا يا إخوات يجد الحال مناسب يجد النفوس المهيئة ومروا في الفجر الصلاة في الزلزل في كل ركع قراءة زلزل وركعتين قراءة صورة مرتين معنا وكان يقرأ بكسار مفصل عليه الصلاة وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام, والسلام مفصل في الصيف في العشاء وما إلى ذلك وربما خفف القراءة في المغلق. لينظر المرء يا إخوة قال أبو حدثنا عبيد الله بن العنبري فلحدثنا أبي فلحدثنا شعبة من شعبة؟ <تصفيق> من <حجاج>. <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> أبو الحجاج <والأبو> <تصفيق> أبو الحجاج ولا هو بسطار؟ أبو بسطار شعبة من حجاج من الوارد العتك معنى أصلوم الواصط وهو بصري. بصري فلحدثنا شعبة عن الحكم شيء حكا من عتان أحد فقهاء بالكوف فلغلب على الكوف قد يراجع العلم قد سمى ومطر بن ناجية سيأتي زمن من الأشهر معنا عبد الرحمن الأشهر الذي خرج على يابن أمين في زمن حجان خرج مع القرار وما خرج الطائفة يا على الحاكم في تريف الإسلام فنالت خيرا كما قال الشيخ الإسلام محرور إنما كان الشرف المستطيل وشفك الدماء وإشعة الحوف والفوضاء والضعف والقلق بين الناس فالصبر الصبر نعم تبلغ تصبره حتى تبقون على الحوف قال ألا نزعني رسول الله قال لا نأقم بكم الصبر ما, ما صنعه في رواية الأفر قال زمني من اشعث فامر بعض الناس خرجوا عبد الاشعر ثم ندم كالشعبي ايمان شامل له كبير مشوار زين ايمان كامل ورجع ندم ودخل على الحجاج واكذب اليه فصفح عنه الحجاج وعفى عنه ومشى قال جمل بن اشعث فأمر أبا عبيدة بن عبدالله أبا عبيدة بن عبدالله بنصر أن يصري بالناس معنا فكان يصري فإذا رفع رصدنا الرباح قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات, ملء ملء إما إما ملء السماوات وملء الأرض ومن ما من شيء بعده اهل السماء يا يعني يا اهل السماء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع الجد من وإنت كل وانت برضه اما تكون امان كل هذا بقى مره كل دعاء ثاني بتصلي مره عشان الناس يحد الصبر انما تمسكوا بهذا الدعاء دايما دايما ده بيتكسر بس يعمل عند الناس عندهم قومه وفيرا امم وانتو حولان تمام وبتشوف الناس اللي سبعه كانت انت عارفه لكن زمان الكلام ده الطريق ده ده كان دا زي الاطفال زي الجبال سيب حديد الصر ما عادش زي, الصو... زي زمان قال ولا معطيه لامامناثناء على الله سبحانه ولا يرفع ذل الجد منك انت ايضا لما تنوع الدعاء بعد التسمع والتحميد تنوع باعث لك على التدبر ما تنزمش جواه واحد نوع مره بهذا الجواه مره بهذا الجواه وما تسمعش بين الأدعين لأنه لم يلد عن النبي عليه الصلاة والسلام من جامعة إنما تقول هذا طالة وهذا طالة زي أنواع الاستفتاحات في كدات الصلاة نوع فيها ما تستمرش على نوع واحد عشان تتدبر ما تقول أما تتعود على نوع واحد فقوله اليا ما عايزش ان تتدبر فيه معليكم كذلك هذا ذلك التسميع من المنكر فقل انواع من الجرع كذلك السلوك كذلك المنكر معنى فالتنويع يجعل القصيد السنه وجعل بين الادر والادعيد وتتدبر ما تقول قال الحكم ما الحكم نعتيب الشيخ شعبة فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن نبيلي الإمام الفقير أنصاري فقال سمعت البراء بن عازب يقول شوف كانت صلاة رسول الله عليه وسلم وركعه وإذا رفع رصامنا الركوع وسجوجه ما بين السجدتين وما بين السجدتين قريبا من السوا وهذا دليل أن النبي عليه وسلم خفف القراءة فجعل المجلس بين السيدتين القريب منها والسجد قريب ولكن هذا في أحيان وكان المحبير في أحيان أخرى عليه الصلاة والسلام قال شعبه فذكرت لعمر بن مرة من عمر بن مرة؟ الجمع المرة الجمع المرة لحسن رحمص رمي بالإرجاء معناه؟ فقال قد رأيت الله بليلا فلن تبن صلاته هكذا قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار جندر ومحمد بن ابن المثنى ابن مساء العنز المرقب بالزم قال حدثنا محمد ابن جعف جندر ربيب شعبة لازم شعبة عشرين سنة وكان الناس إذا اختلفوا في حديد كان انفيصل بينهم كتابه جندر لقب بغنظر بنغة الهجاز المشارك كثير أسئلة للشيخ والذي لطبه بهذا ابن جريج شيخه عبد الملك ابن جريج عبد الملك ابن عزيز ابن جريج قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبه إمام عن الحكا ابن عتيب أن بطر ابن ناجي لما ظهر على الكوب صار وليم في زمن أشعج والخروج والفترة أمر أبو عبيدة أن يصلي بالنفس وسوق الحديد قال حدثنا خلف إبن وشام صاحب القراء قال حدثنا بن زين أبو إسماعيل جانضم وكان إماما في الحديد والسلي عن فاق على كل حال حمد بن زين وحمد بن سلم يرويان عن فاق واريد اطلق حمد عن ثابت فهو ابن سلمة لان ابن سلمة خصيصة في ثابت يا اخوان كلاهما يروي عن ثابت ولكن الارجح ان يعني مواضع اكثر المواضع اذا ارادوا ابن زيد عينوه واذا ارادوا ابن سلمة اهملوه قال عنتا وهو ابن أسلم البناني أبو محمد قال ابن أنس إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير حرمني أخوة كان من العباد المستاذ الزهاد تلميذ لأنس الصحابي الجليل تصور أنت مصاحب لأنس مصاحب لصحابي الجليل من الصحابي النبي على سبحانه كيف ستكون حالة أخلاقك عبادتك صلاةك دينك ورعك تخواتك رشياتك عان الله أهدتبت أكثر في أنس قال عن أنس احنا قلنا ثلاثة هم أكبت الناس في أنس فتاب فتاد منهم فتاب فتاب والزهر قاله أبو حاد قال هذا أبو حاد إذا امتاب <سؤال> وزهر وقتات معناه أئمة في الحفظ والحديث والإتقان قال عن أنس وهو أبو حمز الصحابي الجميل دعا على النبي عليه الصلاة والسلام لأربع دعوان معناه اللهم بارك في عمنا اللهم بارك في ولده اللهم بارك في ماله اللهم اوفر لهم الله يقول تحققت ثلاثة وأنا انتظروا رابعا سنه ثير حتى زقط هذباء على عينها أولاده كثيرا حتى دفن منهم قرابة المئة من أبنائه وأحفاه وهو لسه حيث رضي الله عنه ماله بارك الله فيه كان عنده نقل يأتي في مرتين في السنة فمر مرتين زي عندك نخل السنانيه وكفر بطيخ والدوام يجيب, يجيب مره نخل بلطيج يجيب كام مره يا اخو بتاع البط مره صح ولا غلط اخوانك والله انا نخله انا ومش من التمر اللي انتوا عارفينه الصغير لا ده تمر ثاني معل انا رايت بعض النخل يزيد سنه وسنه السنة يجيب السنة يجيب السنة يجيب رأيتها ورأيت سلامة ثانية طول السنة بتزيد من تأمي الأسفل لأحد رأيت هذا بناس عيني فالله يخلوك ما يستعر النخلة سجرة طيبة صلب الله المثال مؤمن بها بارك الله فيه. الشاهد هذا انس هذا من ابي عبد الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أبو خادر رسول الله عليه الصلاه والسلام من المكثرين ولا من المقِلين من يحضر المكثرين فا المكثرون من روايه وجابل وجابل في روايه الخطاب ابو هريره رضي الله عنه جرير بن وجابر هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيقول إني إني لا آل إلا أقصى ولا أهمل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله أجهد دائما أن يقتبي بصرات النبي عليه الصلاة والسلام يجهد أن يؤجه كما صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يرمقه وتأمل فيه ويراهده كما يفعل يفعل قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أنس يصنع شيئا أن لا أراكم تصنعنا كان إذا رفع رسولنا الركوع انتصب قائما ليه؟ لإني أكثر الناس ناس بيخفف هذا الاعتدال بل بعض الناس يعتد من نصف اعتدال كانت وريت احتلام نعم النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يقم لمن لم يقل صلبه أنا أخوان نعم يكون ثم ينفع ما استقام ما اعتبر قال فكان أنس يسمع الشيء لا أراكم تصنعونه يكلم أهل زمن كان إذا رفع رسلنا رفع تصر قائما حتى يقول القائم قد نسيه واذا رفع هذا النبيع نصر سنة كان يفعل هذا أحيان حسب الأحوال نتو رفع واذا رفع رأسه من السجدتك يعني الجلوس لأنه أكثر ناس بخفر الاعتدال منه وقوع الاعتدال من السجد قال واذا رفع رأسه من السجدتك ما كفر. حتى يقول القائل قد نسيه قال او حدثنا وبطر بن يناكا هذا البصري صدوق وهو محمد بن أحمد بن ناح قال او حدثنا باهز من باهز هذا باهز هذا سأعطيكم قال ابن حكيم وأعطيكم قال ابن اللي قال ابن أسد أصاب ابن حكيم ليست لا رواية في الصحيح إنما روايته في السنن اللي باهز من هذا ها. أخوه معلّم من أسد ايضا نور واحد صحيح قال حدثنا حماد مال حماد عن الشيخ <تصفيق> هو هو ابن زيد اللي معلومه ها عشان ايه عينهم لا ب... لا <تصفيق> ها <تصفيق> جميل جميل لكن في ده اهمل غيره من موضع هذا الموضع عينه في الاسناد الاول عينه هو هو الاسناد واحد الامام موسى ما يحتاجش يتكلم بيكتفي بالاول اردم ياخذ قال حدثنا حمان قال اخبرنا ثابت عن قال صليت خلف احد ما صليت خلف احد اوجد صلاه من صلاه رسول الله صلى الله ومع ذلك في تمام اتمام الوقوف اتمام للشود اتمام الاعتدال بعده لا ينقص منها شيء عليه الصلاه والسلام قال ما صدقت خلف احد اوجز صلاه من صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم تماما كانت صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام لا قابل واحنا قلنا الركعه الاولى هتكون اطول من الثانيه فانا يقول وركن كان يقوم النبي عليه كان على سلسله والصحابه الكرام كانوا نفس المنوال العهد والله فلو كانت صلاه البكر متقاربه فصلى النبي متقاربه يعني متساويه قريبا بعضها لكن بدون اطاله ممل وبدون اخلال وانقاص لكانها بل اتمام وكان كان صلاه البكر متقاربه فلما كان عمر بن الخطاب في صلاه الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله من حمده قام حتى نقول قد أوهم حتى نقول قد نسل وهذا أيضا يحمل أنه في بعض الموارد ثم يسجد ويقعل بين السجدتين حتى نقول قد أوهم يريد بهذا الإشارة إلى هؤلاء الذين يحكفون الاعتداء من الرطوع والجلس بين السجدتين تخفيفا مخلا للصلاة فينفيهم بأن النبي عليه الصلاة كان يعتني في تطوير ومدي هذين الركنين أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب الإمام مصر الله